رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله لي الصالحين أشهد أن محمد العبد الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وانتبع هداه إلى يوم الدين ثم أم أما بعد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير هذه الصورة التي يجب أن نتوقعها غدا يعرضه القرآن واضحة جليا إعذارا وتبيانا لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أحد أمرين ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يعني كذلك محضرا هذا ظاهر تحاسب عليه وذلك كذا تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا يعني يود ان يكون يعني السوء كي لا يتكبد جزاءه فيحذركم الله نفسه يعني فاتقوه واحذروا فاحذروا الله المطير قبل البدائه في في الدرس الجديد هناك تنبيهان ورقة وصلتنا لم ننتبه إليها فيها بداية الأسبوع العلمي بمسجل قباء ولم تقرأ في المرة ولم أنتبه إليها وإكبرنا إن شاء الله يحرصون على هذا الظاهر أن هذا كان في الأول أمس في الورقة يعني يفترض أن الأسبوع بأليومين أو نحو ذلك وهذا مهم الاحتكاك بالعلماء واخذ الخبرات عنهم وحضور مجالس العلم هذا مهم في غايه الاهميه وخصوصا اذا كان في بدايه الطريق يتعرف على اهل الفضل واهل العلم يكمل شخصيته ياخذ من هذا يعني سمه ومن هذا صفه ومن هذا يعني هديا ومن هذا معنى ومن هذا يعني تخصصا ومن هذا نصيحة ومن هذا عبرة يكمل نفسه بذلك فإنسان ولا يسوق لبعض القدامة كما يقولون أن يفوته شيء من هذا بعد أن يكون تضلع منه سنوات والسنوات فلا يسوق الثالث في أول طريقه أن يتخلف عن ذلك أبدا هذا يعني عيب وعيب شديد الحرص على هذا طيب ومطلوب في نفس اليوم جاءنا فيه السؤال الذي يعني أردته تعنيف قائله ثم يعني رقع في قلبي أن شيئا لم يفهم في السؤال فطلبت الورقة مرة أخرى حيث ذكر السائل ذكرت أمس أن حديث أبي أمامة إن الله وملائكته حتى نملة بالرفع وليس بالنهر لأن حتى تنصب الفعل المضارئ وأنا أذكر أو أنا أذكر لفضيلتكم أن من معاني حتى العطف الواو وهو المراد هنا والله أعلم ولفضيلتكم الاطلاع على ذلك في مغن اللبيب جزء 1 صفحة 126 وقلنا قد يعني علفنا السائل وقلنا ان هذا ليس من الادب لما وقع من بعض كلامه يعني قوله لان حتى تنصب فعل المضارع ونحن لم نقصد ان حتى تنصب ان النملة فعل مضارع وأيضا لما قد يظهر من بعض التعالم وأنا أذكر بفضيلتكم أن من معاني حتى العطف كالواب وهذا ليس يعني هو الذي يذكره ولكم الاطلاع على كتاب كذا وكذا واتفق أن هذا الكلام في أعقاب يعني باب كان كله أدب المناسبة يعني جعلتنا نشدد عليه الباب كان كله أدب ومما ذكر أن اسحاق بن راهويه واحمد بن حمده صلى عند عبد الرزاق فلم يكبرا العيد فاستدعاهما ودعاهما الى الغداء وبعد الغداء قال رايتكما صنعتما شيئا يعني اريد ان اسالكما عنه لماذا لم تكبرا في العيد فاني لما وجدتكما لم تكبرا لم اكبرا فلم لم تكبرا قال رايناك لم تكبر فلم نكبر قال امريت رايتكما لم تكبرا فلم نكبر فمثل هذه المسائل وغيرها من الادب ذكرت ثم ياتي بعدها سؤال كهذا على كل حال يعني نحتاج الى استدراك امرائي الامر الاول اني رجعت المساله بعد ان لم افهم ما قصد ما قصد بسبب الاهتمام بنصيحه الاخر لافين الكلام صحيح أن النملة مسألة فيها ثلاثة تجوز في الجر على إلى ويعني بمعنى إلى تكون حتى والعطف بمعنى الواض حتى النملة والوجه الذي أشرت إليه هو ال على الابتداء فجوز فيها حتى النملة حتى النملة حتى النملة هذا الشق أنا أرجع فيه وهذا يعني من العجز والعي والحذر والقصور والتقصير. ولو ضيق المكان لوضعت الخد على الطرة وأرجع وأنا صادق في هذا الجزء إن شاء الله. في هذا معك حق. لكن الجزء الثاني هو الذي يعني ما زلت على عهدي التذكير به وهو من ضمن نص ح الأخواننا. خاصة قد جربت ذلك مرارا أن الإنسان يشغل بمطلعه نفسه وهي الرجوع. وهذا جيد على كل حال وإظهار الخطأ والرجوع في الخطأ وينسى مصلحة الأخ الطالب إن هذا بالتجربة ثبت أنه مضر جدا وأن من حقك علينا يعني أنه شدز عليك أحيانا فيما يظهر من خلاف الأدب حتى يعني يأخذ بعضنا بأيدي بعض لا يليل إذا وقع شيء من الخطأ أن يصحح بأي طريقة وبأي لفظ ومن اي احد وعلى اي وجه اتفق لكن لذلك أصولا ومراعات هذه الاصول ابرك وانفع وكما يعني قلت لك قولك وانا اذكر لفضيلتكم ان من معاني حتى العقل كالواو وهو المراد هنا والله اعلم هذا في نظر التعلم ونقش عليك منه أنت تذكر لأن من معادي ليس أنت الذي ازدقرك ولهذا يعني من, من من هذا القطر أنا لم أفهم قصدك على كل حال وتجربته لأداء الحق الواجب من تعنيفك علم الله بقصد النصح ثم إن بعض الفضلاء جاءني في اليوم الثاني وتكلم في نفس المعنى لكن بألطف ما يكون وبعيدا عن إضرار التعالم وإبداء يعني العضلات وإنما قال يعني أول ما قال حتى تفرق بين يعني رجل يحضر دروس من عشرين سنة ورجل قد لا يكون بنفس الدرجة قال أخونا الثاني أول ما قال قال لقد ساءني ما يعني ببر من أخينا السائل من سوء الأدب وما كان يعلم هذا هذا من أدبي مع الشيء ثم قال لكن الأخ له مقصد السائل وهو أن حتى ذكروا فيها أوجها ثلاثة ذكرها صاحب تحبة الأحوال أن فيها النف والرفع والجرس حتى أنه رجح النف الآن أنا فهمت ولم أفهم من هذه الجسالة الطويلة لكن الذي ينبه عليه أن الثاني نبه بطريقة مباشرة أو صلق المعنى وكان الأدب فيها يعني أوفر ثم أعظم فيها من الأدب أنها كانت على انفراد ولم تكن ب بطريقة يعني الجماعة والشافعي رحمه الله يقول تغمدني بنصف حكا في انفراد تغمدني بنصف حكا في انفراد ولا تغمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع فإن خالفتني واعطيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعه ومثل الشافعي يقبل النصح في جماعة وفي غير جماعة ولا يتأبى أن يعطي الطاعة إذا دعي إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن هو أدب يعلمه أو يعلمه لرجله من إخوان، ولهذا فرق بين أن الإنسان يقبل الشيء لكن إذا ظهر بعدم قبوله مصحح لأخيه. فنحن كما قلنا الشق العلمي نرجع فيه فغرين، يعني فاتنا وما أكثر ما يفوت أن النملة هنا يجلس فيها ثلاثة أوجه وليس الوجه واحد. وهذا من القصور، لكن هذا شيء وهذا ان شاء الله سهل. لئلا الأخطر والذين خاف منه على إخواننا لوجود التجارب المرة أن الإنسان إذا بدأ بهذه الطريقة في يعني نظرة تعالم ونظرة يعني وراجع كتاب مغني اللبيب. وطيب أين ظنك بيعني من ااا تجلي معه؟ أتري أنك عرفت المغني اللبيب هو لم يعرفه بعيدة. طريقة أهل العلم تحتاج إلى نوع من التلطّف. في يعني الاستدرار ونحن ذا أرجو أن يكون المقصود واضح لأن هذا والله نخاف على إخواننا منه كثيرا أن بعض الإخوة كأنه ينظر إلى قلبك هل سرحت بخطأ المخطئ حتى تستدرك عليه أم يعني حزنت لذلك وكنت تمنى ألا يخطئ هذه واحدة طيب هل حرصت أن توصل المعنى بألف ما يمكن أم قلت هذه فرصة طيب هل تأذت بطريقة أهل العلم في كيفية التوصيف ومن ذلك أنهم كانوا يوصلون يعني ما يحتاجون إلى توصيلهم عن طريق الطلبة الكبار بمعنى أنك إذا رأيت يعني في مجلس علم من هو أول منك تل بالتنبيه لات إليه وقلت يعني لعل الشيخ قصد كذا ولو أنكم رجعتموا في مسألة كذا أو يعني ألت ما يكون هذا لا لأجل عدم قبول المدلس النصيحة كلا وحاشا ولكن لأجل أنك تسعى في تكميل نفسك وتأديل نفسك خصوصا بعض الأمر تكون يسيرة والأمر سهل لو أنك تكدت على مثل هذا ومر الأمر فيه واتع نعم فأرجو أن يكون قائدنا الأدب في هذه الأمر وإلا كان الكلام الذي نقول ليس فيه سائد ولو أن هذا السؤال وهذا الخطأ الذي عرض عرض في درس آخر لما جرى مثل هذا لكنه عرض في وسط كتاب مشحون بمواقف الأدب فإذا كان التفاعل مع مواقف الأدب يخرج مثل هذا هذا يعني يحتاج إلى استدراك من صاحب أن الله عز وجل أن يصبح قلوبا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعيننا على التناصح بيننا وبين إخوان لا يفهم من هذا أبدا يعني عدم الترحيب بالنصح بل يعني أقول ليس أحد في حل أن يرى شيئا ولا ينبه عليه وليس أحد في حل وتيكون خطما يوم القيامة إذا رأى يعني منكرة أو شيئا لا يليق أو شيئا يستدرك وسكت عنه ليس المقصود السقوط ولكن المقفوض من باب النصح لهم فإن هذا رجل يعني يحبنا ويهدي إلينا العيوب الواجب أن نتفاعل معه بنفس الطريقة إن شاء الله يفيدنا ونفيده وينصحنا وننصحه ويعلمنا ونعلمه ويربينا ونربيه وهكذا التواصل بين المؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى النصرة والولاء بين العلماء لقد ربط الإسلام المسلم بأخيه حتى صار كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عط تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فربط الإسلام لك بأخير كربط يدك بمعطمك ورجلك بثاقك يعني لا تملك اليد أن تخرج من المعصم ولا الرجل أن تخرج من الساق الساق في آخرها الرجل والمعصم في آخره اليد هما كالجزء الواحد ولهذا يطلق عليه كله ساق أو يد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عطم تدعى له سائر الجسد السهر والحمى المسلمون كالجسد الواحد ينصح بعضهم بعضا واستدرك بعضهم على بعض ويدسعى بعضهم في مصلحه بعض لكن كما تقدم بالأدى اللائق، ولذلك يكثر في القرآن العظيم اطلاق النفس وإرادة الأخ تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه كقوله تعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياره أي لا تخرجون إخوانكم فسمى الإخوان نفسا أخاك ثم أخاك نفسك وكقوله تعالى لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم على أصح التفسيرين. وقوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا على أصح التفسير. وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي لا يأكل أحدكم مال لأخيه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 ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين فأن تلك الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعطبية قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر هذه أقرب روابط النسب ومع هذا فإن هذه الرابطة لو تعارضت مع رابطة الدين قدمت رابطة الدين وقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقوله فأصبحتم بنعماته إخوانا إلا غير ذلك من الآيات يعني الآيات الدالة على أن رابطة الدين أقوى إن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا عطفت قلوب حملت العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف يعني رابطة العقيدة هي التي يعني جعلت حملة العرش ينشغلون بالاتغفار والدعاء لأهل هذه الرابطة العقيدية قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به فيستغفرون للذين آمنوا الى قوله وذلك هو الفوز العظيم يعني الى اخر دعائهم للمؤمنين وما الذي ربط الملائكه بالمؤمنين الا رضا التوحيد لا اله الا الله فقد اشار تعالى الى ان الرابطه التي ربطت ليله حملت العرش ومن حوله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 ومما يوضح ذلك قوله تعالى في ابي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم سيصلى نارا ذات لهب ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كان الفرس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من اردا وادنى الاجناس عند اصحاب النعرات فارسي يعني فيه تقليل فارتفع سلمان باسلامه ونزل الجف في ابي لهب القرشي الشريف ولقد اجاد من قال لقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف ابي لهب وقد اجمع العلماء على ان الرجل إن مات وليس له من الاقرباء الا ابن كافر ان ابسه يكون للمسلمين باخوه الاسلام ولا يكون لولده للصلب الذي هو كافر والميراث دليل القرابة فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة السببية أو النسبية الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية هذه كلها معن تقرب المؤمنين بعضهم من بعض وتحملهم على حسن الظن بعضهم ببعض ومحبه بعضهم بعضا والتحريض على الشيطان ان يدخل بينهم وعدم السماح له بذلك حتى تبقى هذه المعاني يعني تجعل المؤمن للمؤمن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وهذا وصف حسي ينبغي أن يعقبه وصف معنوي كما نقرا في تراجم السلف كثيرا أن أحدهم يقول إني لأذكر لا الأخ من إخواني في المساء فأريد أن أراه فلا أستطيع فأقول يا لها من ليلة طويلة يعني حتى يصبح فيذهب إليه لكي يراه أو يسلم عليه هذه معاني وليست يعني تعرف بالكلام وإذا امتلأت محبة أخيك أو إذا ملأت قلبك عرفت مثل هذه المعاني وكيف تبون هذه المعاني وبين الإخوان من التحريش وإساءة الظن والإذراء والمسارعة في الاتهام ونحو ذلك نعيز الفتنة من ذلك واعتبر ذلك أيضا بقول الله تعالى مخاطبا نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكافر قال يا نوح إنه ليس من أهلك هو ولده قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لأن مدار الأهلية هو القرامة الدينية كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ألا وإن ولي محمد صلى الله عليه وسلم من أطاع الله وإن بعدت لحمته يعني ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عرض الله وإن قربت لحمته هذا ضابط وهذه قاعدة تواترت عليها نصوص الشريعة فأصد ذلك الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادات في الله وهذه معاني نتلمضها فضاح مساء لكن فرق بين المعنى وبين التطبيق ومن ذلك ما تقدم قبل قليل من التنبيه على هذا السؤال وهذا الاستدراك فلو أن الاستدراك في ذاته ضايق المستدرك عليه فليراجع إيمانه ولو أن التنبيه والتأديب ضايق المستدرك فليراجع إيمانه وانما ينبغ أن, أن تكون هذه المساجلات على سبيل التناصح والتواصي بالحق والصبر وأن يكمل كل منا نفسه وما مننا إلا محتاج أشد ما يكون احتياجا إلى إخوانكم ولو أن الرجل ظهر عليه الخطأ ولم ينصحه إخوانه لكرر هذا الخطأ آلاف المرة ولتكرر الحرج آلاف المرات وربما ترقب على هذا آلاف الآثام والسيئات وجاء الرجل يوم القيامة ولم ينصف قومه ولا إخوانه وربما أوبطه هذا الخطأ في الناس والعياذ بالله لكن لو أنه استدرك عليه من أول مرة مهما كان الاستدراك فيه يعني لسعه أو لزعة أو حتى لدغة فهذا أرفق به وأنفع في العاجل وفي الآجل أيضا فإنه لا يتكرر خطأ ولا يترتب عليه ما ترتب وهذا من بركة النصح فإن بغي أن تنظر لنفسك في مثل هذه الموقف كان الحافظ بن حجر رحمه الله يقرأ أجداء على سيخه إبراهيم بن داود الآمدي برهان الدين فقال في قراءته عليه تأدبا أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم أو عن والديكم فنظر إليه الآمدي منكرا وقال ما كان على الإسلام يعني غضب أنه الطالب قرأ عليه بمزيد من الأدب وهذا في العرض في عرب الرواية يعني يقول أخبركم فلان عن فلان عن فلان أن النبي فقال كب والإمام ساكت أو الشيخ ساكس هذه الرواية وتقدم معنا في مراتب الرواية أن هذه المرتبة الثانية مرتبة العرض وقدمها بعض أهل العلم لكن جملة أفراضية من أدب الطالب يقول أخبركم رضي الله عنكم بارك الله فيكم عفو الله عنكم ونحو ذلك من الدعاء لهم رضي الله عنكم فزاد قالوا عن والديكم يعني عن أبيكم فالشيخ انتبه أن أباه لم يموت على الإسلام لأن أصلهم أنه كان كافرا ومات على المصرانية ثم أسلم هذا الشيء وصار يعني من الأيام فلم يمرها ولم يفوتها ولم يقول يعني أنا شيخ مرشوم ما فيش داعي لأحترق واحد يقول إنه أصل يعني من المصارة ولم يعتبر هذه معاذ وإنما قال ما كان على الإسلام كان يقول ابن حجر يعني احرص ربي الله عنكم وعن والديك كيف أرضى عن أبي وأبي مات على غير الإسلام. لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب موالاة كل مسلم بحسب موالاته لله ورسوله والمؤمنين ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأنه يحب ويوالى بقدر نصرته للمؤمنين ونكايته في أعداء الدين فعن أبي بردة الأسلمين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزا له فأثاء الله عليه يعني من الغنائم في الغزوة فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا, وفلانا يعني سموا أناسا ثم قال هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا, وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد وكأنه يعني رجلا بعينه يعني قالوا أناسا ليس بهم ما يقصده النبي فعلا قالوا لا يعني هذا أخر شيء قال لكني أفقدوا جليبيبا فاطلبوه يعني ثم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فطلب في القتل فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الخبر فوقف عليه يعني على جثته فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منهم هذا مني وأنا منهم قال فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا يعني لأنه شهيد فالشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه واجتهد انظر إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وانشغاله به وثنائه عليه وموقفه منه بالفعل والقول بأعلى ما يكون مما يجعلنا جميعا كنا نتمنى أن ندفن في عباءه وفي رداء وفي كفن هذا الصحابي ببركة ساعد النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه هذا كله لنصرة الله ورسول قتل سبعا ثم قتلوا يعني لما أبلى في دين الله عز وجل وهكذا كل مؤمن يحب إخوانه لا يلزم أن يرى منه المواقف العظيمة والكثيرة حسبك أنه مؤمن وأنه يحب الله ورسول لو لم تعلم عنه إلا هذا فهذا يكفي لأن يمتلئ قلبك محبة له وأن تعذره فيما قد يرد من خطأ عنه وأن تنصره. وأنتوا تواليهم ويعني تبالغ في النصح لهم لمجرد معرفتك أنه يحب الله ورسوله فهل تشك في أن جموع اخوانك هنا وهناك يحبون الله ورسوله وإن بدر منهم ما بدر من التأول أو يعني الخفاء أو نحو ذلك هذا كلام مرتبط بموضوع الباب وموضوع الكتاب فكيف بأهل العلم الذين لهم من الحرمة ما هو معلوم يجوز أن يعني يسارع في الإذراء عليهم بغلطة أو بكلمة أو بما قد يظهر أنه من سوء الأدب ورعونة النفس ونحو ذلك وقد لا يكون كذلك فإنه قد يظهر من بعض الناس ما قد يفهم على غير ظاهره فالذي ينبغي مد يعني العذر في هذا الباب قد رأينا من بعض يعني المشايخ جفاءا شديدا وكان الذي ينبغي حمل هذا على أحسن محمل حتى لو لم تجد له محملة فإنك تحمله رغما عنه سلامة لقلبك يعني بعض المشايخ كلما نراجع في المسألة يقول هذا كلام من قبل أن يتزوج أبوك بأمك ونحن نقوله توجع طبعا ما. مالك أبو يوم ماشي. هذا كلام كنا نقول من خمسين سنة وأنت ربما لم تكن لطفا طيب يا مولانا ماشي وبعدين ترجع البيت وليه هو ماله عامة كده طب ما ترجع أبوه يا سلامة يريد ان يؤكد المساله ويريد ان يعني يعزم القضيه وهو معذور بارك الله فيه مع طول عمره وطول بلائه وكم لاقى من اناس اجناس ويعني سيئ الادب فيعني قد اعياه ما راه فهو معذور نحن نعذره لذلك اذا قلت هذا تادبا ثم مرت بك السنون عرفت انه في الحقيقه معذور وكان الذي قلته في الأول تادبا عرفت أنه لم يكن تادبا بقدر ما هو عين الحقيقة فإن يعني من طال عمره في بلاء الناس ومعاشرتهم وكسر التجارب وخبراته يعرف أن يعني كثيرا من الناس الصب عليهم عجيب ويعني معالجتهم فيها من أنواع الأدواء ما لا يعلمه إلا الله فمن اضطر وطال عمره وعالج الناس على هذا النحو ينبغي أن يعرض لأنه فعلا يكون رأى أصناف من الأجناس يعني لا يتحملهم أحد ولا يصدر عليهم أحد ولهذا إذا سمعت عن بعض ما يحدث من ذلك فلا بد أن يعني تسلم صدر على الأقل وتصدر ويحملك هذا على حسن الظن بالشيخ أي شيخ كان كان بعض المشايخ إذا أراد يعني نناقشه في مسألة يعني نلف كما يقولون نعيد ونكفر الثناء عليه ومع هذا من شدة ما كان يلاقي من قصطة من إخوانا السلفيين من العنق وليس هذا يعني عيب في السلافية وإنما بعض من لا يسهم هذه المعاني معاني الاتباع والسنة والدليل من الأحداث يسير ولا شك فكان الشيخ لا يتحمل من أحد ويرى كل صاحب دليل وصاحب علم أنه يعني على هذه الجلة فكان يقول ادخل في الموضوع نحن عميين الاسم ادخل في الموضوع طيب بعد خلاص يعني كل هذا ما في منه فائد فقلنا نقول الله هذا بسبب يعني ما يراه من بعض الأحداث من كلام يعني شديد واستدرافات مؤلمة وسوء أدب في العرض فهذا كله مما يعني يحسن أن تنظر إليه وأن تأخذ بحظك مما يعني ينجيك من هذه المثاوذ قال رحمه الله وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصر هذا جليبيب الذي كان في الأنصر الماضي الذي مات شهيدا. فقال حتى تأمر أمها يعني قال أبوه خطب النقيف على جليبيب امرأة من الأنفاث، يعني خطب امرأة من الأنفاث من أبيه، يعني قال له زوجها جليبيب، وزليبيب يعني ما كان بذاك النسب والشهرة والشرف والنحو ذلك في الصحابة، قصر به يعني ظروفه المادية بكل معانيها، لكن يعني سبق به إيمانه، وليس يزن الإيمان ولا يزن الظواهر. ولهذا خطب لهم راهله من الانصار وكان ادا أباه يعني لاحظ هذا المعلم فحتى يخرج من الموقف ولا يرد امر نفسه قال حتى استمر امه والا ولو كان اعجابهم الاول قال موافق ومن من من منظمتها والامهات خصوصا في هذه البيئات يعني لها مشاركه لكن هذا مخرج للطلب قال حتى استمر أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا يعني أعطاه هذا حقه فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر لها زاد فقالت لا هالله إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا يعني هذا قسم تقول يعني لا عجيب والله ما وجد إلا جليبيبا يزوجه لبنتنا يعني ترى أن ابنتها أشرف من جليبيب وأن كفأها يعني رجل من كبار الصحاب وقد منعناها من فلان وفلان يقول تقدم لها فلان وفلان من الكبار ونحن ملعنا قال والجاريه في سترها تستمع الجارية تسمع الحوار قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني بالرفض والله كل شيء مصيب يعني, يعني مش بنفس فقالت من وراء في الحياء اصلا في هذه ولا تتكلم إلا أنها تكلمت لهذا المهم قالت أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يعني هذا شيء يثبت عليه أين الأدب رفاصا الذي جاء به وأنتم تقولون يعني هذا غير مناسب إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه فكأنها جلت عن أبويها جلت يعني كشفت عنهم الغمة التي أصابتهم بسبب شفقتهم على ابنتهم كأنها جلت عن أبويها. وقال صدقتي انتبه إن هذا لا يليق من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صدقتي يعني صدقتي في ليه أن ولن تغ أن يرض من رشحه النبي صلى الله عليه وسلم الزواج. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن كنت قد رضيته فقد رضينا. طبعا هذا, مش كلامه. هذا كلام الجارية في الحقيقة وتنبيه الجارية والجارية عن البنت قال فإني قد رضيت فزوجها ثم فزع أهل المدينة فزعوا يعني لما جاءهم عدو وتمعوا الهيعة والصائحة إلى القتال فركب جليبي يعني جرى ولم يقل أنا عروس وما زلت يعني في الأيام الأولى يعني خرج سريعا فوجدوا قد قتل وحولوا أناس من المشركين قد قتلهم يعني خرج وقتلهم وكان أول من يخرج وقتلهم ثم قتلوه. قال أنت فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة يعني رأيتها بعد ذلك بعدما مات زوجها وإنها لمن أنفق أهل بيت في المدينة يعني من أكثرهم نفاقا يعني نفقت يعني كانت تطلب ويسعى إليها ويتنافس الناس في الزواج منه يقال أنفق بضاعة يعني بضاعة التي تباع بسرعة ويطلبها المشترون الشاهد أن هذا من برقة أدى بها أن الله عز وجل عوضها فتزولت يعني هذا الرجل المبارك في تاريخ الإسلام الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترجع له الشهادة وهذا حسبها يعني رفيدا ينتظرها إن شاء الله ثم بعد هذا أكملت حياتها وكان الناس يعني تقاتلون عليه ببركة موقفها من الأدب وفي رواية قال ثابت فما كان في الأمصار أي أنفق منها والأي من لا زوج له يعني لما تأيمت بموت زوجها كانت يعني من أنفق النساء وأكثرهم يعني طلبا وحدث إدحاق ابن عبد الله بن أبي طالحة ثابتا قال هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما قابلت الزواج من جليدين قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيسها كدا ده هو عزيب صب عليها الخير صبا كما الرصاص يدعو بصب الخير ولو دعا بالخير يعني هذا يكفي صب الخير هذا وأنت تسمع الكلام وتصور كده أن فيه قرب يعني تنزل على الرأس والجسم والبيت. قال فما كان في الأنصار أي من أنفق منها أو أنفق منها وعن أبي موسى الأشعاري رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعاريين إذا أرملوا في الغزو يعني إذا ثني زادهم. أوقل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالثوية فهم مني وأنا منهم يعني صورة مصورة التكافل النابعة من محبة المؤمنين بعضهم لبعض الذي ينبع من الحقوق المشتركة الذي يترتب عليه الأدب اللائق من بعضهم لبعض إذا ثنيا زادهم وقل طعامهم واتى بعضهم بعضا بها فجاء كل واحد بما عنده واقتسموه فهم مني وأنا منه هكذا لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته هذا المعيار الدقيق للولاء والانتماء وفي الجانب المقابل لقنا معيار البراء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية. فقالوا ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهه باليهود ولا بالمصطفى. الحدثان فيهما بعض لكن المعنى صحيح وثابت ويشهد له نصوص أخرى كثيرة. ليس منا من دعى إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية هذا يهدم بنيان الحزبية من أساسه والحزبية يعني هي وريثة العصبير في زماننا الوريث الشرعي أو حتى غير الشرعي الحزبية التي صارت بين الجماعات وبين الفرق وأن اقترى الرجل من سمته ولباسه وطريقته فتعريفه من أول الشارع تقول هذا ليس على طريقتنا وليس على ترتيبنا وليس على فكرنا وليس على جماعتنا طيب فكان ماذا؟ لكنه مسلم نعم ومسلم على كل حال لكن يعني ان سلم ترد عليه ردا ربما يعني وربما يعني يترتب على هذه الحزبيه من المشاكل والمصائب ما تربى عليه كثير من اخواننا وهذا يعني داء من اعظم الادواء التي عطفت بهذا المجتمع وهذا كل ينافي المعاني الشرعية من المولاة والمعاداة وينافي الأدب وينافي الاجتماع على الديانة وينافي حتى النصيحة المشروعة معنا كلما اختلفنا في شيء كره بعضنا بعضا وحذر بعضنا من بعض وعاد بعضنا بعضا ونقم بعضنا على بعض وتسبب بعضنا لبعض في ملء القلب بالأضغار والأحقاد وخرجت يعني لطافة الإيمان وبشاشته لانها لا تجتمع مع هذه الأحقاد ليس هذا أبنى المعنى الذي أراده الله بل هذا يهدم ما أراده الله عز وجل في القلب ولهذا لفظ شديد ليس منا من دعا إلى عصبية من قاتل على عصبية من مات على عصبية وكان أولى الناس بالتزام هذا المعيار العلماء الذين هم ورثته صلى الله عليه وسلم فكانوا يزنون الأشخاص ويحددون أقدارهم تبعا لمقدار نفعهم للإسلام وأهله ونكايتهم لأعداء الإسلام وأهله وكانت رقعة محبتهم للشخص تتسع بقدر محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحب خدامه وأصحابه وأحب حملة العلم والقرآن هذا المعنى مهم جدا لأن بعض الناس يقول فلان يتكلم بالأحاديث الضعيفة وطيب وفلان يعني لسانه كذا على وفلان عند بعض المسائل في بعض وعند بعض الأمور غير واضحة وعنده بعض الفهوم غير طيب هذا كله له مكانه وله منزلته يوزن طيب وما قولك في الأمور الأخرى هل يظهر عليه محبة الله ورسوله هل يجاهد بكل ما يستطيع بالكلمة والنصح والوقت والجاه والمال هل يعني يحرف على التمكين للدين بقدر ما يستطيع هل وهل وهل أنا يوزن هذا في مقابل هذا فربما يعني حطت رحلة في الجنة وأنت ما زلت في الطين يعني تنحد في صخرته كبيرة بإبرة يعني ملتوياً مع الأسف رأينا هذا في كثير من الكبار، مما كان يؤخذ عليهم أشياء لكن يعني سبقوا فيما يظهر إن شاء الله ويعرف هذا بالخواتين، يعرف هذا بالخواتين، فبعض الناس يقول فلان وما فلان، ثم يقال رأيت لخدمته فلان ساجدا سبحان الله تبدأ تخاف، ده لو كان في عق وإلا بعض الناس حتى لا يقف يعني الشيخ كش ولك الشيخ كش حديث ضعيف على الممبر وبنكته وبعدين رجل ما توه ساجد يا جماعة ما فهو ساجد ماذا تفعل في هذه أقل شيء تسكت طول لا حول ولا قوة رافر الله صلى الله أن يكون من يعني ومن الذي يضيرك أن تسني على رجل من المسلمين و... والشيخ فلان الذي كان يعني سيفا على ال... يعني على أهل السنة وليس كذلك لا يلزم أن من نقدك أن من ينقد أهل السنة من قال لك أن معك فك أهل السنة والجماعة وربما كان ينقد يعني بعض رعوناتك وبعض إساءاتك وبعض تصرفاتك أو تصرفات أمثالك وليست السنة حكرا على أحد هذا الذي ينبغي أن يقال ثم مات هذا الرجل وهو يعني يحاضر في بلاد الغربة ويدعو إلى يعني الدين بمزق فيه وقد جاوز السبعين واقترب من الثمانين. أنا يعد هذا يعني من العلامات أن أمسل هؤلاء على الأقل نسكت. العالم الزاهد الفقير عقّف يوما وهو يعور، فشمته الحاضرون، ثم شمته من سمعهم، حتى شمته أهل بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلاف. ما رأيكم في هذا؟ أهل العلم وأهل الفضل عطس في مجلس فشمته الحضرون فجعل كل من يسمع كلام زي كده من عند المجلس بتاع البربهات يرحمك الله يرحمك الله, الله فالكل حتى شمتهم أهل بغداد حتى ارتج دار الخلاف خليفة جالس يا جماعة رحمك الله يرحمك الله هل يأتي هذا اتفاقا؟ ما يأتي اتفاقا أبدا؟ طيب كم من عاطس في ذلك اليوم وحدهم يعني لماذا وقع مثل هذا هذه أرزاق وهذه أمور هذه يعني جزاءات وترتب على الأعمال ولهذا كان هؤلاء أيضا في جنائزهم مثل ذلك مد الضفر يعني يقول لك جنازة الإمام أحمد ألف ألف وألف على له فتحدي ولم يتخلف من أهل بغداد أحد يعني إلا رجلا مقعدا أو امرأة مقعد. طيب وفي الناس كلها خرجت هكذا يظهر لأهل العلم وأهل الفضل وأهل السنف ثم يأتي بعض المتهوكين فيتكلمون وقل لك والله يصدر المرة احتسبت حدث ضعيف ومره فاته مسألة في كذا والذي يظهر لي والذي عندي والذي وأنا أقول كذا وكذا يا أخي تلهى على عينك واسكت من أنت حتى تقومك وقال أبو حاتم الرازي ما رأيت أحدا أعظم قدرا من أبي مسخر كنت أراه إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده وقال المرزين قدم رجل من طرسوس فقال كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء ادعوا لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن رحمه الله يعني الناس في الجهاد إذا هدأ الجهاد كانوا يتواصلوا ادعوا لأبي عبد الله رمز المسلمين في ذلك الزمان الإمام أحمد رحمه الله لموقفه من الفتنة حيث وقف وحده أمام المعتذلة الذين سطوا على الخليفة وكان الحكم معهم وامتحن الخليفة الناس في رأي الاعتزال وثبت الإمام أحمد على رأي أهل السنة وثبت معه عامة المسلمين حتى فرجت هذه الكربة وصار هذا من أعظم بل هو أعظم مواقف الإمام أحمد رحمه الله ومن الجزاء العاجل أن الناس المجتمعات كانوا يعني يشاركونه بالدعاء عجل أن يشاركوا بالثبات والموقف فكل من دعي إلى الفتنة قبل خوفا من السلطان تقول بخلق القرآن ولا نضرب عنه خط أقول حتى لو كان قلبي يقول لنفسه والله أنا قلبي كاره لكن أجيبهم حتى عامة العلماء أجابوهم وجاءوا للمرحمة فوجدوه صخرة كل أبدا لا أقول لا أجيب واشتدت الفتنة وعظمت والناس متعلقون بأحمد رحمه الله لو أن للمرحمة قبل الله أعلم لما كان يترتب على هذا ربما قام للمعتزلة دولة يعني لم تهمت إلى الآن لكن هنا محمد يعني وضع يعني دقة في نعشها مسمارا لا تقوم معه إلى يوم الدين إن شاء الله هي مرة واحدة قامت لهم دولة وبعدها لم تقوم فميزان هذا عند الله عز وجل فيما نظن إن شاء الله عظيم ولهذا يقال يوم أحمد محمد العالم الرباني والصديق الثاني يشبهون ظاقف الصديق من حروب الردة وهذا صحيح وتجلى هذا الولاء في سناء بعضهم على بعض عن يحيى بن سعيد قال هنا عندي يحيى بن سعد ينظر قال ذكر عمر فضل أبي بكر فجعل يصف مناقبه يعني عمر يصف مناقب أبي بكر هؤلاء يعني أوعية الأدب وإلا في زماننا عمر لو في عمر وفي أبو بكر لربما غار عمر من أبي بكر لأنه منافسه الأول وأبو بكر غار من عمر إنه منافسه الأول فيفرح هذا العمر وليس عمر الصحابه يفرح هذا العمر لما يسوء بكر وبالعكب يكون بينهم من المشاحنات وال... لأن هذا ليس دينا على كل حال وإنما هذه دنيا يتنافسون على الدنيا أما إذا كانوا قضية قضية دين فإن من الديانة أن يقدم أحدهما صاحبه وأن يثني عليه فانظر كيف كان يعني ولا عمر لأبي بكر فجعل يصف مناقبه ثم قال وهذا سيدنا بلال الحسنة من حسناته بلال العبد الحبثي وعمر أمير المؤمنين وعمر يحفظ لبلال منزلته ويقول سيدنا بلال حسنة من حسنات يعني حسنات على بكر كثيرة لو لم يكن منها إلا بلال الذي هو سيد من سادات المسلمين لك هذا قليل في هذا الزمان أن ترى رجلا يعني يمدح بهذه الأريحية يعني رجلا آخر من أقرانه أو من أهل العلم الذين راهم أو لم يره من أصف الناس في هذا يعني من رأينا الشيخ نبال رحم الله يعني كانت نفسه فيما يعني نعلم ونرجو ونحسب الله تعالى حسينه يعني لم نرى أصفى من هذا ولا العتف المصرفة يعني لا هو يرى نفسه يعني هو يعلم أن الناس يرفعونه فوق عامة علماء الدنيا ومع هذا كان يحطه من نفسه ويشير إلى يعني غيره من أهل العلم ويقرأ في مجاليسه كتبهم تقرأ عليه كتب أقوام معاقبين يقرأ عليه رواء الغليل للشيخ العلباني ويقرأ عليه يعني غيره من الكتب هذه دلالة لها معالم من تأملها عرفه وهذا ابن عمر رضي الله عنه وهو من هو يتواضع لمفتي مكة عطاء مع أنه تابعي ابن عمر شيخ الصحابة في زمان كما مات كبار الصحابة صار ابن عمر في زمانه شيخ الصحابة حتى أن الناس تحدثوا في زمان عمر أن يكون ابن عمر الخليفة ورأوه يعني كفئاً لهذا وفي أزمنة الفتن ذهبوا أيضاً إلى ابن عمر فابن عمر شيخ الصحابه ومع هذا يدخل مكة ويجد فيها تابعيا لم يرى النبي فاطلب فلم يقل له أي شيء لانت فرأيت النبي فاطلب كما رأيت إحنا لرأيناه خلاص يعني الحمد لله إن إحنا ما كناش مع هؤلاء الناس لم يعرف منا يعني يعني بلاوين وأي بلاوين لكن هؤلاء الشأن الآخر فعن عمر بن سعيد عن أمه قالت قدم ابن عمر مكة فسألوه يعني في الفتاوى ونحوه فقال أتجمعون لي أهل مكة المسائل وفيكم ابن أبي رباح يعني عطاء يا أنا يا جماعة تجمعون للمسائل تفتون أنا وفيكم لا يرى نفسه لا يعرف أنه ابن عمر ابن عمر لا يعرف أنه ابن عمر ويعني وي يستغرب مما ليس بمستغرب ولمن يسل ومن يسأل أهل مكة إلا مثاله ابن عمر لكن هو في نفسه يقول أنا يا جماعة تسألوني وفيكم عطاء عطاء ابن أبي رباح وهذا عطاء عزيز هذا قصة أخر كان أسود أفطف اشل اعرج وعمي باخره افطس الامس اسود اللون اعرج اشل في كمان وصفين نسيته في وبعدين في الآخر عمي وكان يعني امام اهل مكه مع هذه العهاد كلها لكن نفس ذكيه وروح طاهره وقلب سليم فيما يظهر ان شاء الله تعالى ولا فمكن هذا التنكين مع أنك إذا رأيته يعني بالطبع نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبيك أي رجل كان الشافعي فاني سمعتك تكثر من الدعاء له فقال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهزين من خلف أو عنهما من عوض هذا الأسعى تقدم وما أحتنى ما نسب إلى الشافعي رحمه الله من قوله قال يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل ما تعدت منزله إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له هذا الله عجب يعني إن شاء الله تقطع شعرك إنجاز هذا يعني أولا الشافعي أكبر من أحمد وهو شيخ فإذا قالوا يعني أحمد يزورك الطالب يزور الشيخ والشيخ مش يسكت، يعني الشيخ كمان بيقول هذا العذر قالوا يزورك أحمد وتزوره فيلكم زيارات يعني قلت الفضائل ما تعدت منزلها يعني الفضائل كلها ما تعدت ما الفضائل عنده وليست عندي إن زارني فبفضله يعني هو لما يزورني هذا فضل منه أو زرته فلفضله وأنا لما زوره لأنه فاضل فأنا أزوره يعني في ما عنده فالفضل في الحالين له في الحالتين هو صاحب الفضل مع الشافعي يشتفي أكبر وأسن وأقدم وعنه أخذ الإمام أحمد وفي المرة الماضية تقدم معنا قوله قوله ليحيى بن سعيد قال له أهو عبد الرحمن بن مهدي إلزم زنب البغلة قال دع هذا إن أردت الفقه فالزم زنب البغلة امشي ورديل بغلة الشافعي تفقه دعم انظر كيف ظن هذا في هذا وكيف ظن هذا في هذا وكيف يعني صورة هذا في قلب هذا وبالعكس ثم يعني قارن مع الأسف بما تراه في زمانه فقال حاشد ابن اسماعيل كنت بالبطرة فسمعت قدوم محمد بن اسماعيل يعني البخاري فلما قدم قال بندار اليوم دخل سيد الفقهاء قال بندار وبندار هذا شيخ البخاري يروي عنه كثيرا في الصحيح حدثنا بندار أول ما يقول فبندار هذا يعني ليس تحت البخاري شيخه ومع هذا قال هذا الشيخ اليوم دخل سيد الفقهاء مع أنه داخل حتى يروي عن بندار ويتعلم منه وتجلى هذا الولاء في دفاع بعضهم عن بعض فعن عمر بن غالب أن رجلا نال من عائشه عند عمار فقال أعزب مقبوحا منبوحا اتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محبتهم لبعض شيء وهذا شيء ثاني ما يتحملون على بعضهم كلمة ولا نصف كلمة ولا بنت شفه كما يقول أعزب بمعنى أغرب مقبوحا منبوحا يعني تنبعه كالكلاب أن حبيبة رسول الله يعني كان هذا الرجل يعني لمز عائشة وقال كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفي عن غزوة تبوك ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ذكرني وقال ما فعل كعب فقال رجل من قومه خلفه يا نبي الله بردا والنظر في عطفيه يعني هذه غيبة يعني قال خلفه بردا يعني انشغت بملابسه والنظر في عطفيه يعني في جنبيه وهو يختال في ثيابه فقال معاذ رضي الله عنه بئس ما قل والله ما نعلم إلا خير هذا أمام النبي طالب أين كعب المالك فواحد سلك مسلكا يعني والعجل أنهم مقوم حتى تعرف أن الأدب هذا لا يلزم ويكون يعني بالتواضع الرجل مقوم لكننا معادا لزم الأدب قال بئس ما قلت والله ما نعلم إلا خير وقال عباد بن عباد أراد شعبة أن يقع في خالد الحذاء أحد العلماء الحفاظ الأعلام فأتيته أنا وحماد بن زيد يعني عباد وحماد فقلنا له مالك أجننت وتهددناه فسكت والشعبه الشعب هذا وما أدراكه ما, أدراك ما شعبش الكلمة تطلع منه النهارة خلاص تملأ الدنيا والكل يوقع عليها إذا قلت قولا أصبح القول منشدا يعني من أخطر أئمة الحديث والجرح والتعديم في زمان حتى أما يلقب الرجل لقب فيلزمه هو الذي لقب بندارا بندارا هو الذي لقب غندرا غندر هو الذي لقب جذرة جذرة وكل واحد يلسى اسمه ولا اشتهر إلا بلقبه ولقبه ما في مجلس شعبي فقالوا ملك يا كذا خلاص طلع ال فخافوا خلد الحزاء هذا رجل يعني عظيم من رجالات فيعني كأن شعبي لاحظ عليه شيئا فأراد أن يعني يعطيه كلمة في جرحه قد يترتب عليها حمد ما يترتب ولعلم حماد بن زيد وما أدركه لا حماد بن زيد أيها الطالب علما أتي حمد بن زيد فلتمس علما وفهما ثم قيده بقيدي هذا أيضا يعني جبل فذهب كلاهما إلى شعبة وقال له يعني بالشدة هذه الشدة ليست إساء إلى شعبة بقدر ما هي إحسان لهم وانتصار لخالد الحذّة ما لك أجنبي وتهددنا فسكت هو سكت ليس خوفا في الحقيقة لأنه كان مترددا فثبته هؤلاء وإلا لو كان شعبه يعني على يقين من جرح خالد الحذاء والله ما سكت ولا سأل لكن هو كأنه يعني كان يحدث نفسه فثبته صاحبه ولما زل الإمام الحافظ وقيع بن الجراح زل عالم فروى خبرا منكرا يعني ما أحد لا يزيل فاتته فيه سكته كادت نفسه تذهب غلطا، فاجتمع الكريش وأرادوا صلب وكيعاً يعني روى خبرا وأقر معنا من المعاني التي تنافي العقيدة ونصبوا خشبة لصلبه ونصبوا خشبة لصلبه يعني على طريقة السلب في أن يعني من خالف أمراً من الأمور الكبار واتهم بشيء من الزندق أو ناحذك يقتل ومثل هذا يفعل مع المغموط المغموط في دينه ممكن لكن وقيع ابن الجرح إمام وعالم ومنطبقة شيوخ الشافعي كما هو معروف فمثل هذا الزلة منه يعني لا ينبغي أن تعامل هكذا فجاء سفيان بن عيينة فقال لهم الله الله هذا فقيه أهل العراق وابن فقيه وهذا حديث معروف يعني الذي قال قال سفيان ولم أكن سمعته أنا ما عرفت أنه حديث ولا شيء لكن أنا أردت قال ولا ما كنت سمعتمش إلا أني أردت تخليص وكيع وقال جماعة أهل الحكم يقتلوه، فيصلبونه صلبا ويتهمونه بالزندقة وأنا متأكد أنه وكيعا من الإمام للعلم الأعلام فاضطر إلى أن يكذب لأجل اصلاح ذات البيت وقال هذا حديث معروف ولما سفيان يقول معروف خلط أيضا انتهت فكفوا عنه والعجب أنه لم يكن بين سوفيان وكيع يعني نفس العلاقة لكن العلم رحض بين وكان قد رفع أمره إلى العثماني متولي مكة يعني لما أخذت عنه هذه الزلة رفعت إلى الوالي والي مكة فحبسه عزم على قتله ونصبت خشبة خارج الحرم وبلغ وكيعا وهو محبوس يعني بلغه أنهم سيقتلونه قال الحارث ابن الصديق فدخلت عليه لما بلغني وقد سبق إليه الخبر دخلت أقول له فإذا به يعلم قال وكان بينه وبين ابن عيينة يومئذ متباعد يعني كان بينهم خلاف في بعض الرأي وأورث ربما يعني عدم يعني حضور وقبول وقد يقول الشيء من هذا لكن لا ينفي أن هناك ثوابت وقواعد فقال لي ما أرانا إلا قد اضطررنا إلى هذا الرجل واحتجنا إليه يعني هو كان يكره يعني أن يكون له جميل عند ابن عيان ابن عيان فقيمة يعني أعلم الناس يومئذ وأشهر الناس ومسموع الكلمة فقلت دع هذا عنك فإن لم يدركك قتل يعني معروف أن السفيان ابن عيان الكلمة منه تسكت الوالد والكلمة منه يعني تحرك فارسل الى سفيان وفزع اليه فدخل سفيان على العثماني الوالد فكلمه فيه والعثماني يئب عليه والوالي كمان مش راضي ولا سفيان فقال له سفيان اني لك ناصح هذا رجل من اهل العلم وله عشيره وولده بباب امير المؤمنين فتشخص لمناظرتهم أو فتشخص لمناظرتهم يعني أعد نفسك أنت هتورط نفسك قال فعمل فيه كلام مسوفيان فأمر بإطلاقه يعني هو لما لم يأتي بالشفاعة الحسنة خوفه قال أنت مش قد للنس دول أنت هدورك نفسك طبع نفسك فيه فلولي خاف على نفسه فأطلق وكيعا نظر إلى العلم وكونه رحمة بين أهله وقارد بما قد يكون حيث إذا أصيب البعض المصيبة لقد قبولا حسنا عند كثير من يعني المنافسين والأحزاب الأخرى نعم مع الأسف صرنا كالوفد والتجمع والتفرق ولما قبل الإمام الشافعي رحمه الله مكبلا بالحديث إلى بغداد سنة 84 أو 100 إثر اتهامه زورا بالتحريض ضد العباسيين كان جد كده تهمر الشافعي قالوا انه هو يحرط ضد العباسيين وانه هو يعني مزاجه اموي وانه يعني معارض لان البيت ونحو ذلك او انه مع العلويين الذين يخرجون على العباسيين يعني داخل جملة الرفض يعني اتجاه التهمة كده ما هي التهمة بتطلع الأول وعندما تتظبط وتتفسط ويزاد فيها وينقص حتى تلبس صاحبة, صاحبة فالمقصود من التهمة لما طلعت ان هذا رصودي ورصودي يعني العلويين والعلويين اللي خرجوا على العباسيين وحيث اننا في زمان يعني العيام الشابعي في زمان غلبت العباسيين يبقى اللي مع العلويين يبقى ضد العباسيين فالشافع لما شاف هذا قال إن كان رفضا حب آله محمد فليشهد الثقلان أن يرافضي قال لهم أنا ما عمدت حاجة كون أنا أحب آله البيت وتسموا هذا رفض يعني تشيع فأنا رفضي وكل شيء إن كان مجرد محبه آله البيت على هذا المهم ومما أوذي به اقتدى مكبلا بالحديد إلى دار الخلافه وناقشه الخليفة الرشيد واشتفع كبير فجلس عند الراجد والخليفة نفسه ناقشه يعني في رأيه وفي موقفه من الدولة والحكم ونحوه بحضور محمد بن الحسن الشيباني محمد بن الحسن القاضي صاحب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيف قرينه الإمام الشافعي وكان هو يعني رأس الأحناز في هذا الوقت والشافعي هو الشافعي وكان يعني تنافس إن كان تنافس يعني فيما يظهر لامثالنا لكن انظر الحقائق التي كانت بينهم الذي كان قضي بغداد محمد بن حكس في ذلك الوقت والذي استأنس الشافعي به لما رآه في مجلس الرشيد عند الاتهام قال الله واحد من أهل العلم وإن شاء الله يعني ربنا الله ينفعنا به ولأن العلم رحب بين أهله قال الشافعي مخاطبا للرشيد يعني الخليفة إن لي حظا من العلم وان القاضي محمد بن الحسن يعرف ذلك فسال الرشيد محمدا فقال يعني قال الحسن الخليفه له من العلم حظ كبير وليس الذي وقع عليه من شانه يعني ليس من شانه ان يكون رفضيا او يكون علويا او يكون منابزا للعباسيين او خارجا على دار الخلافه أو ناصبا للعداوة للحكم ونحو ذلك وكانت تلك الشهادة من الإمام محمد بن الحسن رحمه الله سببا في نجاة الشافعي وتبريئته من الاتهام بالكذب ولما وقعت المناظرة لشيخ الاسترم تيمية مع الشافعية وبحث مع الصفي الهندي ثم ابن الزمال بالقصر الأبلح شرع الإمام أبو الحجاج المنزي رحمه الله يقرأ كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وفيه فصل في الرد على الجهمية، فغضب بعض الفقهاء، وقالوا نحن المقصود بهذا، يعني المنزي يقصدنا بهذا، والقضية كانت مشهورة مناظرة البنتيمية ل يعني فقهاء المذاهب في مسائل الصفات ونحوها هو ينصر مذهب الثلاث هم ينصرون مذاهب الاشاعره وغيره قالوا نحن المقصودون بهذا فبلغ ذلك القاضي الشافعي يومئذ فأمر بسجنه أمر بسجنه يعني هذا الفقير فبلغ ذلك فتوجه ابن تيمية وأخرجه من السجن فغضب النائب فاعيد ثم أفج عنه من تيمية كان لهم من الصولة هو يروح خرب واحد من الصدم هذا من تيمية لا أحد يعني يتكلم كان لأهل العلم سلطان وتكلم الإمام المحقق ابن قيم الجوزية حول درجة الفتوة يعني في فترج السالكين قال رحمه الله ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يزد هذه بعينها هي نفس الفتوه ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة كل واحد يرث على حسب سهمه من التركة تركة علم النبي صلى الله عليه وسلم وفتوهته وأدبته قال وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام المتهمية قدس الله روحه وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه هو يحب أن يقول للأصحاب كما كان ابن ثامية لأعدائه لأن ابن كان لأعدائه عجبا من العجب وما رأيته يدعو على أحد منهم قبر وكان يدعو لهم يعني يدعو لأعدائه وجئت يوما كلام القيم مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذن له فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله يعني أهل هذا الرجل الذي كان يعني يشنع عليه وظهر لعل يكون ابن مخلوف أو نحو ذلك له اعداء مشهورون فعزاهم وقال إني لكم مكانه يعني أنا مكان يعني أبيكم ولا يكون لكم امر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا الكلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذا الحال منه فرحمه الله ورضي عنه والثاني هذا الذي مات يعني كان لا يألو جهدا في الإساءة إلى الشيخ الإساءة أين هذا الثاني نحن نختلف على حتى اسمه من هو مين ذهب وبقي ابن تيمين رحمه الله ذهب الثاني بسوء أدبي وبقي ابن تيمية رحمه الله بأدب واستفت السلطان محمد ابن الملك المنصور قلوون شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في قتل بعض القضاء بسبب ما كانوا تكلموه في حق شيخ الاسلام وأخرج السلطان من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قتله يعني بهذا والسلطان بقول له ولينا نقتل هؤلاء لأنهم شنعوا عليك والتشنيع عليك تشنيع على السنة والظهر الرجل كان في ابن شيء ثانيا قال الشيخ الإسلام، ففهمت مقصودة أن عنده أوحانقا شديدا عليهم لما خلعوه، والراجل مش عشان الشيخ الإسلام في الحقيقة، هم قالوا في مرة خلعوه من الحكم وبيعوا الملك المضفر ركن الدين بينبرس الجاشن كيف، فشرعت في متحيهم والثناء عليهم وشكرهم، متحي العلماء هؤلاء، يعني حتى يجنبهم قتل هذا الملك، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثله في دولتك. <تصفيق> أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي. يعني إذا كنت فعل هذا الأجل فأنا في حل وأما أنت فأنت تحتاج إليه وسكنت ما عنده عليهم قال فكان القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك ما رأينا أتقى من ابن تيمية لم نبقي ممكنا في السعي فيه ولما قدر علينا عفى عنا. على كل حال وأنا أيضا لم أبقي ممكنا السعي لإنهاء هذا الباب اليوم لكن يبقى يبدو ان يعني ولم نستطع ان نجز الباب لثمرته ان شاء الله فضعنا منا الدرس الثاني لعلنا نستدرك ان شاء الله وقبل ان نقوم ملحوظه مهمه اذا انتهينا من الدرس وبدأنا في الثاني يقوم بعض اخواننا طيب ولو طالبنا الدرس الان ما قام القائمون إذا القائمون لو كان عندهم أشغال هم اضطرون عليه لا قاموا ففتوضحوا الآن ونظروا أنه ليس عندهم أشغال ببيئة أنهم قاموا في الكتاب الثاني على الساعة سبعة يجري يا جماعة عندي شغل طيب احنا جالسين لسبعة ونصف ومحدش قام هذا يعني معناه أنه هو مش عايد الدرس لكي خالي واحد أو يقول على الواضح المجل ما احنا عارفينه طيب ما احنا كلنا عارفينه بس لازم نطلع نتدرس فهذا يعني من من أول لسه من الأدب مع نفسك ولا مع الشريعة ولا مع يعني حظ نفسك من التضنضع من مواضيع التوحيد ونحو ذلك وما منا من أحد كملا ولم يبقى محتاجا إلى شيء إلا أن يكون أنقص النفس الذي يقول مثلا إحنا ضبطناها الحمد لله وقتلناها بحثا يعرفناها ولسنا في حاجة إلى المزيد هذا أجهل النفس لكن العاقب من يقول والله كلنا كان السلف يحضر كتاب 40 مرة و 50 مرة 50 مرة يحضر نفس كتاب يعمل ايه؟ يعمل ايه بيستفيد. قد تأتي فائدة في, في المرة الخمسين لم تأتي في المرة الاولى ونحن يعني الذي يعني قتل الدنيا أرى كتاب مرتين ولا حاجه مرتين إيش العشرين ولا ثلاثين ولا خمسين ولا, ولا عادي الكلام ده فيعني هذه مصيحة نستفيد منها غدا إن شاء الله إذا انتهى الدرس الأول يعني اصبر على الدرس الثاني صبرك على الدرس الاول والله نصيحة من مجرب والله يعني نصيحة ان شاء الله يعني تكون نافعة لانها نصيحة من القلب ان شاء الله. ونصيحة يعني لمن جرب هذه المرحلة نحن نحتاج الى ان نفوت الى ان لا نفوت درسا او فرصة لما يترتب على مثل هذه المجالس من البركه انت لا تدري اين البركة كالذي يأكل ولا يدري البركه في اول طعام او في اخر في اول اناء ام في اخر لعل الله عز وجل يفيض كلمه او معنى او يعني حالا او يعني شيئا هو اعلم به سبحانه وتعالى فينفعنا الله عز وجل فالصبر الصبر هذا اذا كنت حقا غير محتاج فنحن يعني نعلمك بهذا فكيف واكثروا القائمين والواقفين علم الله أنهم يعني لا يضبطون كثيرا مما يحتاجون إلى ضبط. إذا كان الأمر كذلك إن شاء الله مزيد من الاهتمام والحرف صلى شاء الله أن يغفر لنا ولكم ويعفو عنا وعنكم ويملأ قلوبنا إيمانا وحكمة وأدبا ويعفو عن الذل التقفير ويقيل العسر قال وتجلى هذا الولاء في حزنهم لموت الواحد منهم يعني ظهر جليا ولاء بعضهم لبعض في ساعة في الأحزان والوفاة ونحو ذات قال الحسن قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موت العالم سلمة في الاسلام لا يسدها شيء مختلف الليل والنهار موت العالم سلمة السلمة يعني الخرق والشق وما لا يدرك يعني ولا يعانج ولهذا قال لا يسدها شيء مختلف الليل والنهار يعني ما بقي في الدنيا وهل يعني في الدنيا غناء من أمثال أحمد والشافعي ومالك وسفيان وغيرهم ممن يعني ذهبوا إلى ربهم بل هل نقول من الحسن نفسه وابن السبين وطبقتهم أو أن نقول من الصحابة رضي الله عنهم؟ فقال أيوب إني اكبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي هذا من تحمل المسؤوليه وحمل الأمان والنظر في مصالح المسلمين كأنها مصلحة الشخصيه فإذا مات رجل من أهل السنة كأنه فقد عضوا من أعضائه كأن هذا الرجل من أهل السنة قد كان مش على هداية ومنارة رشاد في مكانه وكان أيوب يعني يعبده لهذا فإذا مل فقد يعني ذهبت عينه التي كان يبصر بها المكان وقلبه الذي كان يعي به هذا المكان ولسانه الذي كان ينفع به أهله إلى ذلك فأخرج لنا لك أيوب عن أحمد بن زيد قال كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه يعني يرى ذلك فيه تأثراً وألماً وحسرة للثوب، ويبلغه موت الرجل يذكر بعباده فما يرى ذلك فيه؟ والفرق بينهما واضح أن الفتى من أصحاب الحديث، قد كان يوم يعده ليكون اماما مصحباً للمستويين، أمراً بالمعروف، ناهيا عن المنكر، يرجع إليه الناس في حاجاتهم. وأما الرجل الذي كان يذكر بالعبادة فلا يرى ذلك فيه لأن عبادته لنفسه قد كان هو أن بها ثم ذهب إلى ربك نفعه إن شاء الله لكن الفرق بين النفع اللازم والنفع المتعدي فرجلان مستقيمان أحدهما في حاله وفي خاصة نفسه لا يعرف إلا يعني في عمله أو في مسجده لكن ليس بصاحب يعني علم أو نصيحة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو معالجة لأحوال الناس وقضاء لحاجاتهم ومصالحهم ورجل آخر كذلك أيوم أولى وأنفع للناس هذا الثاني وقال أيوب إن الذين يتمنون موت أهل السنة يجدون أن يطفئوا نور الله بأفواه واللهم تم نوره ولو كرها الكافئون يريدون أن يبصئوا نور الله بأفواههم يعني أهل السنة هم نور الله في هذه الدنيا لأنهم يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه, عليه ويعلمون الناس شريعته فالذي يكره أهل السنة لا بد أن في قلبه دخلا ودخنا ونفاقا وما أكثر هؤلاء الكارهين لأهل السنة على صفحات الجرائب وفي يعني عموم المجالس وفي كثير من الإذاعات ونحو ذلك وهم في الحقيقة لا يكرهون أهل السنة الخصوف أهل السنة بقدر ما الخصومة بينهم وبين السنة نفسها نفسها، وإلا هؤلاء لا يعرفون فلانا ولم يرون لكنهم يكرهون المنهج والمسلك لا يحبون أن تكون كلمة الله هي العلم هذه خصومة مع الله سبحانه وتعالى ومع شرعه ومع دينه وهذا من أكبر أنواع النفاق والعين بالله ولهذا يظهر وهذا في فلاتان ثانية حين يسخرون من سمة الشريعة والعلماء وأحكام هذه الشريعة ويلمزونها ويعني يرفعون رؤوسهم لمتابعة الغربيين والأوروبيين وحضارتهم المزعومه هذا يدل على يعني فساد في القلب قد يعني يكتبونه ويظهرون في مجرد فقط يعني عداوة بعض الناس وبعض مسالكهم وليس الأمر كذلك وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وقال يحيى بن جعفة لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعين أي البخاري من عمري لفعلت فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته الهاب العلم وهذا الرجل الفقير لو قدرت ان ازيد في عمر البخاري لفعلت لان زياده عمر البخاري تملئ الدنيا علما ونصحا وبيانا وهدايه واما موت الرجل منا فهو موت واحد مات واحد يعني فكان ماذا لكن مات البخاري مات مالك مات الشافعي لا هذا هذا يختلف فديناهم بآبائنا وأمهاتنا أهل العلم ومحليدين الله عز وجل وعن أبوي الله ابن عبد الكريم قال كان محمد بن ذاود خصما لابي العباس بن سريج القاضي وكان يتنظران ويترادان في الكتب فلما زلغ ابن تريس موت محمد بن داود نحى لعله يقصد مخادنه ومشاوره وجلس للتعذية عن المخادع الذي يخادع ويعاشر والمشاور يعني أصحاب مجلسه وجلست للتعذيب وقال ما آثى إلا على تراب أكل لسان محمد بن داود يعني ما أحدث إلا من هذا التراب الذي أكل لسان محمد بن داود وخاصة لسانه لأنه يعني كان هداته الى النصح والامر المعروف ونهي عن المنكر ونشر العلم وتعليمه ونظرة الى مراسل الايمة في اخوانهم من العلماء تعكس صدق هذه المشاعر الحارة يعني ما إن يموت احد من اهل العلم كذا حتى يعني يكتب فيه من حضر ومن بقي من أهل العلم ومن الطلبة هذا الفن مثل دون الشاعر المعروف بالمراسي المغطية يعني يرثي فيها هذا المفقود ويذكر بلاءه في الإسلام ونفعه لأهله وفي هذا يعني كلمات في ما يكون من القوة وتدل على حسرة الدنيا كلها بفقد هذا العارف، وترى هذا في تراجع أهل العلم يذكر بعض الابيات في رساء كل رجل منهم. <تصفيق> ترى هذا أيضا في ربما ثبت كتبهم. يعني كتاب مشهور يذكر فيه ترجمة طويلة إن كان يعني من الكتب الكبيرة ويذكر فيها إيضا مثل ذلك وقد يجمع هذا في كتب الأدف أبواك قطة مستقلة وتجلى هذا الولاء في دعاء بعضهم لبعض اعترافا بجميلهم ومكافأة للصميعهم وقد قال الشافعي رحمه الله الحر من راعى وداد لحظه. أو انتمى لمن أفاده لفظه وهذه الجملة نحتاجها جميعا وهي يعني غاية ما يكون من أدب الشافعي رحمه الله وحفني صديقته الحر من راع وداد لحظة الحر يعني كلمة تذكر للرجل الفحر الجامع لقصة الفطوة والمروءة وكملات النفس بخلاف العدل الذي عادة يعني ما يكون لم يتربى على مثل هذه المعالي فيقول الشافعي الحر من راعى وداد لحظه يعني لو انه صحب رجلا لحظه وكان بينه وبينه موده فانه لا ينسى هذه الود يراعيها ولو بعد يعني سنوات سنوات او انتمى لمن افاده لفظه ولو أن رجلا افاده لفظة واحدة فإنه ينتمي إليه محبة وموده وانتسابا قل هنا كان أهل العلم ينتمي بعضهم لبعض حتى كنت ترى في شيوخ أحدهم من هو يعني أصغر منه في السن لمجرد أنه افاده لفظة فينتمي إليه يقول من شيوخ فلان فلان وفلان وفلان وفلان بهم تعلم منه طبقه واذا بهم يعني هما ما درسوا له يوما فيذكر احمد في شيوخ الشافعي وينكر الشافعي في شيوخ احمد وهكذا ليسك تحفظ هذه الجمله وتستعملها مع اخوالك الذين عرفتهم وثبرتهم وكان بينك وبينه من الوداد فانه ربما تنقطع السبل، يعني تفرق الدنيا بين الناس، وتلقى أقل من إخواني لم تره منذ عشر سنوات أو منذ عشرين سنة، وتجد في نفسك يعني عدم تحرك الدواعي إلى أن تهش له وتبش، وهذا من اللؤلؤ على كل حال. تذكر يعني سالمة الشافعي تقول الحر من راعي وداد لحظة، وقد يقول بينك وبينه لحظات أو سنوات قبلها، فتنتمي إليه وترجع إليه وتحسن استقباله وتسئله عن حاله، ويعني تدعو إلى زيارتك أو إلى بيتك وتتحف وتكرم لمجرد ما كان بينكما من وداد. تاريخ تاريخ مهم جدا أن تكون صاحب التاريخ، تحب التاريخ وكل ما كان يعني يذكرك. بزمان الطاعة. أما إذا كان تاريخا اسود فهذا يعني فر من المجزوم فرارك من الأسد. لكن إن كان تاريخ أبيض وكان بينهما يعني اجتماع على الطاعة والديانة، فمثل هذا لا يفرق فيه. والإنسان إذا رأى أحدا من إخوانه كان يعني بينهما ما كان من الاجتماع على الطاعة، يعني يشعر قدر من السعادة لا يوصف. ولا يعني يتصور خصوصا إذا كان التاريخ يعني فيه تاريخ فيه عبق وعبق ويعني شذا هذا شيء يختلف لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم انتنع بلال عن الأذان بين يدي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الختوحات يعني لما نصر الله عز وجل المسلمين وكان يوما مشهودا طلب منه أن يؤذن في هذا المكان فقام بلال واذن فلما أذن ما ترى إلا باكيا لماذا يكون ذكروا بأذان بلال مقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم وقد مرت سنوات وسنوات على هذا فراعوا هذا وهذا وهذه المشاعر وهذه المعاني والذي ليس عنده مشاعر وليس عنده معاني فهو يعني إلى الجمادات أقرب منه أن يكون انسانا وننزل الحيوانات حتى عن هذا لأن بعض الحيوانات عندها بعض الاحاسيس وبعض المشاعر وعن أم الدرداء قالت كان لأبي الدرداء ستون وثلاثمائة خليل في الله يدعو له في الصلاة فقلت له في ذلك فقال إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وذكر الله به ملائك يقولان ولك بمثل أَفَلَا أَرْغَبُ أَنْ تَزْعُو لِيَ الملائكه <تصفيق> رضي الله هذا من سكر ستون وثلاثمائة لا ينساه أنت يعني لو عندك خمسة عدد نفسك مكسورا قلت يا خمسة كل ما نيجي ندعي النصف الخمسة كثير لا وليت الصدف إنما هو كلام، ولا في الخمسة تصدق، أليس كذلك؟ لا. لكن ستون وثلاث مئة، والظاهر أنه يصدق في هذا، لأن مرأته شعرت في وراجعته في هذا، شعرت أن هذا فيه نوع من ال حتى ينتهي من الدعاء الستين وثلاث مئة، بدأ يتفرج لأهله. نعم. لا. هذه أم الدرداء. نعم. قال أبو حنيفة رحمه الله: ما مدت رجلي نحو دار أستازي. حماد إجلالا له وكان حماد من أساتذة أبي حنيسة أشهر أساتذة إجلالا له وكان بين داري وداري سبع ثقة يعني تخيل الله يمدرج له لحو هذه الذهاب مطلقا هذا عسير وشديد لكن إجلالا لمن علمه. قال وما صليت صلاة نجمات حمات إلا استغفرت له مع والدي وإني لا أستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما هذا أبو حنيف هذا أدبه فقبح الله القوما لا يتأذبون مع يعني هذا الجبال من جبال الأدب قبحهم الله كويحا فقال وقال يوسف تلميذ أبي حنيف إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبويه ولقد سمعت أبا حارثة يقول إني لا أدعو لحماد مع أباوي فأبو يوسف تعلم وأراد أن يعني يعني يمتلئ من هذا العلم وأن يستمر فيه ثمرته قال ابن راهوي رحمه الله أو ابن راهويه المحدثون يقولون إسحاق ابن راهويه والأهل اللغة يقولون راهويه وكل ما كان على هذا الوزن قال الإتحاق قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عن ولمن كتبنا عنه يعني لمن كتبنا عنه من مشايخنا ولمن كتب عنا من أصحابنا فقال الحارس بن سريز سمعت يحيى القطان يقول أنا أدعو الله للشافعي أقصته به يعني العلم الشافعي هو قبله فقال الإمام أحمد ما بدت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له منذ ثلاثين سنة قال ابن عبي حاسم رأيت في كتاب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني المعروف بن رسته إلى أبي الزرعة بخطه اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء اعلم رحمة الله أني ما أكاد أن ساك في الدعاء لك ليلي ونهالي أن يتمتع المسلمون بطول بقائك فإنه لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله وقد جعلك الله منهم انظر إلى مسجلات أهل العلم ورسائلهم واعتراف بعضهم لبعض بالفضل وهذا هو الفضل لا ان يستنكف الرجل من قرينه ان يقول له ذلك بل أن يعني يجتهد في الحق منه حتى يرتفع هو هذا ليس علما ولا فضلا ولا كرامه وانما هذا يعني حماقه وتمخروج وفسوق وسال رجل الامام احمد فقال بالري مدينة, بالري مدينة بالمشق شاب يقال له أبو زرع فغضب أحمد وقال تقول شاب كالمنكر عليه ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرع ويقول اللهم انصره على من دغى عليه اللهم عافه اللهم ادفع عنه البلاء اللهم اللهم في دعاء كثير يعني غضب أن يكون قال شاب فكانه فهم أنه يقلله أو يحقره أو نحو ذلك. والعمل بالليات هذا يختلف من بيئة لبيئة ومن يعني مكان لمكان. يعني قد يقول الإنسان كبيرا عندنا نفسه يذكر أمامه شيخ الشيوخ فيعني يستنكر يعني يعظمه فيقول أخف ولا؟ فيجعله أخذ هو فعل الأخ وليس في إشكال لكن لياته. قد يعني يثاب عليها او يأسى على حسب ماذا يقصد ان كان يقصد رفعاتهم او تقديرهم او كان يقصد يعني الحظ منهم فقد يقول فلان من غيره على حسب نية ان كان يقصد ان هذا معتاد من كلام العرف كما نقول عمر بن الخطاب وابو بكر ولا نقول الشيخ عمر ولا الامام ابو بكر فهم اجلوا لذلك. ذلك كان هذا المقصد الأمر قد يتسع أما إن كان القصد أنه النفس لا تسمح إلا بأن يناديه باسمه لقصد التحقيق هل قلوب ونوايا لكن على كل حال ليس أفضل من الأدب وما الذي يضرك أن تتأدب مع الناس جميعا وما الذي يضرك أن تتأدب مع من هو أقل منك وما الذي يضرك أن تتأدب مع حتى من لا ترى له فضلا من وجهة نظرك لكن ما الذي يضرك أن تقول الله للشيخ خلا حتى كنت مختلفا معه حتى لو كنت تراه يعني ليس بهذا الفهم أو بهذا العلم هذا لا يضرك على كل حال بل يرفعك وقال عبد الله بن أحمد ربما سمعت أبي في السحر يدعو لاقوام بأسمائه عبد الله بن إمام أحمد أكبر أولادي وأبرزهم يقول ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم وكان لأبي حمدون أحد القراء المشهورين صحيفة فيها مكتوب ثلاثمائة من أصدقائه وكان يدعو لهم كل ليلة وينظرص الصحيف حتى لا يفوته أحد فتركهم ليلة ثنانة ليلة حتى تعرف أنه قولان كل ليلة يعني بصدق ليس كل ليلة من طريقتنا كل ليلة يعني كل ليلة في كل شهر نعم. هذه مرة تركهم ونام فقيل له في نومك يعني أتي في نومك يا أبا حمدون لما لم تسرج مصابيحك الليلة قال فقعد فأترج وأخذ الصحيفة فدعى لواحد واحد حتى فراء أنت كم دعوت لأهل العلم وأهل الفضل ممن انتفع بهم يعني أهل زمانك ومما لنتفعت بهم في خاصه بنفسك هذا يعني لا نكاد نفعل إذا لنفعله إن شاء الله وندعو لائمتنا وعلمائنا من نشر الله عز وجل بهم السنة ويعني حافظ الله عز وجل بهم الدين في هذه الازمنه خصوصا العلماء الكبار المعروفين بالفضل والعلم إما يصدر عنهم يعني الطلبه هؤلاء والله يعني كما وفق الامام احمد الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا والعافية للناس انه ولذلك القدر عليه والحمد لله رب العالمين